ذاكرة وقلبا شاكرا وبدلا على البلاغ صاغرا وعملا متقبلة وشفاء من كل داء اللهم ارزبنا قبل الموت فولى وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. اللهم ارزبنا حوض لبيك محمد اصبنا بيده الشريفة شربة هريئة لا نضمأ بعدها ابدا. واجعل اخر كلامنا لا اله الا الله. واشهد ان إنه لا لي اصل الرحمة لله الا القرب الكافرون. جئ بجلازة الى العارف بالله ايوب ليصلي عليها صلاة الجلازة. فلما وضع الجلازة امامه سأل من حوله. وقال جلال ان كان عبد طرى من بابه. فإن بابي تقبل التائبين وتعفو عن المذنبين. قال موسى يا رب ماذا تقول لعبدك اذا قال يا رب وهو راكع. قال الله يا موسى اقول له لبيك God uh -huh. uh -huh. uh -huh. سطر العيوب. وكل ذاك سماعه. اغفيت غنب العرب عن كل وراء كرما. فليس عليه ثم جناحه. يا رب يا ربي يا من له علم الغيوب. ووصفه سطر العيوب. وكل ذاك سماح. العبد عن كل الورى كرما. فليس عليه دم جناحه منك التفضل والتكرم والرضى. انت الاله المنعم الفتاح. لا تراب الا الله. ولا رحمن الا الله. ولا رحيم الا الله. ولا ملك الا الله. ولا حبيب القلوب. ماذا يقول المصطفى? يقول ما من رجل يغنب جنبا. ثم يقوم فيتفهر. ثم يصلي لله ركعتين. ثم يستغفر لله الا غفر الله له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فصاب من قبهم القاع والأكمل نفس تطق القبر أنت ساكنه فيه العذاب وفيه تور والكرب أشهد أنك بلّرت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشرت الأمة وجاهدت الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى من اتبع طريقتك إلى يوم الدين بعد معاشر الاخوة الاعزاء الى اين اذهب بحضراتكم اليوم اسمحون الان معاشر الاخوة الاعزاء ان اذهب بحضراتكم لالتقي مع رجال رباهم المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. واذا قلت ربهم المصطفى فلا كلام بعد كلام رسول الله. ولا تربية بعد تربية حبيب الله. ولا فلسفات بعد هذا. لا فلسفات اذا قلت ان الذي ربهم هو المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. ولما لأن المصطفى أفضل، وقال لا يصلح آخر على بع أمة إن بما صلح به أوله لا صلاح لأمة الإسلام ولا فلاح لأمة الإسلام ولا مكان لأمة الإسلام ولا مكانة لأمة الإسلام ولا كلمة لأمة ولا عزة لأمة الاسلام ولا كرامة لأمة الاسلام الا في حالة واحدة الا اذا رجعت الى عصرها الامول وهو عصر رسول الله واصحابه بضوان الله عليه خاصة ورحل في زمن ما مر على الأمة الإسلامية أسوأ من هذا، ما مر على الأمة الإسلامية زمن أسوأ من هذا، كل ما حرمه الله تعالى فعل لا، شر الله معطل، السننة معطلة، الرiba كناه، الزنا فعل أقبناها الغيبة قلناها النميمة اشعلنا نارها ركمنا الى الظالمين ونسينا قول احجم الحاكمين ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ما من شيء حرمه الله الا حلمناه ومن هنا تعالى لأعيش مع حضراتكم مع العصر الأول مع رجال مرباهم سيد الرجال محمد صلوات ربي وسلامه عليه ومن ضيف اليوم ضيف اليوم الصحابي الجليل حبيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه ماذا كان يشغل في وزارة المصطفى? صلوات ربي وسلامه عليه. ماذا كانت وظيفة حديثة? وماذا كان شأنه في وزارة رسول الله? وكانت وزارة الحبيب محمد من منها what <laughs> ربي وسلامه عليه. اين كان موقعها? اين كان موقع هذه الوزارة? في المعادي? في مصر الجديدة? في الزمالك? كان موقعها في مكان مقتور عليه وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. فلا تدعو مع الله أحد وزارة شكلها الحبيب بأمر من رافع السماء بلا عمد معاشر الإخوة الأعزاء ماذا كان دور حزيفة في وزارة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كان يعمل كاتما لسر المصطفى وهل رسول الله اصراره? وما هو السر؟ ما من زعيم يموت الا وتدفن معه اصراره واذا كشفت كشفت بعد موته باربعين سنة او خمسين سنة فما هو السر الذي كان عند رسول الله؟ وهل الرسول أخفى شيئا عن أمته إن السر الذي كان عند رسول الله وكان حزيفة كاتما لسر المصطفى أن الله تعالى لادى على حبيبه محمد وقال يا رسول الله قال يا حبيبي يا محمد إن منكم منافقين إن بينكم منافقون وسأملي عليك يا محمد أسماء المنافقين والنفاق محله القلب النفاق محله القلب ولا يدري ما في القلب من النفاق ولا يعلم ما فيه إلا علام الغيوب جل جلاله المنافقين ولكن الرسول لم يصرح لاصحابه باسمائهم ما العبرة في ذلك وما العظة في ذلك اسمع بعدما توحد رافع السماء بلا عمد. لماذا لم يخبر الرسول واصحابه باسماء المنافقين. لعمرين اثنين. الامر الاول ان النبي كان يتمنى ان يموت على الايمان ولا يتمنى ان يموت على النفراق. انه صاحب القلب الرحيم صاحب القلب الرؤوف، صدق من قال فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فصلوا عليه والأمر الثاني أن النبي لا يريد أن يحدث فتنة بين أصحابه الآن ما أرى حبيب محمد وقد نادى على حذيفة وقال يا حذيفة سأمني عليك أسماء سبعة عشرة رجلا من المنافقين إذا مات واحد منهم فلا تصلوا عليه صلاة الجنازة لا صلاة على المنافقين لا صلاة على المنافق إذا مات اسمع معي ماذا قال رفع السماء بلا عمل ماذا قال الله في المنافقين يقول مولانا تبارك اسمه لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصب ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم امروا من الصبر. هل وجدتم ما هو احلى من العسل حلاوة? لسان المنافق. هل وجدتم امر من الصبر مرارة? قلب المنافق. لسان المنافق احلى من العسل. وقلب المنافق امروا من الصبر. فبعزتي لجلال أذيع لهم كذبهم تجعل الحليم فيهم حيران ورأسهم يوم الخيام غدا قام الناس من خضورهم وإذا بربك ينادي على ملاهكته يا ملاهكت خضهم إلى الجنة فتغضهم الملاهكة إلى الجنة وحلا يشم العملاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم ان معه ضيفة اسماء المنافقين واذا أمر الذي كان ينزل القرآن تبع الهوى، عمر الذي لا يعرف العدل الا باسمه. عمر الذي اذا سلك طريقا سلك الشيطان طريق الآخر، اذا سلك عمر طريقا خطب على هذا. في روما وقرروا اول من خض أعلمت لماذا يغضب الحكام إذا ذكر اسمه؟ أعلمت لماذا يمتلئ قلوب الحكام حقداً وحسداً وسوادا إذا ذكر اسمه؟ لأن عمر كان ينظر بنور الله أماهم أم فينظرون بنور في الشياطين أو بناء الشياطين. قمر، قد كنت أعذاء هذه فصرف بفضل ربك حس، قال ربهم سيد الرجال محمد، صلوات ربي وسلامه عليه، ومن وظيف اليوم؟ اضيف اليوم الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه ماذا كان يشغل في وزارة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ماذا كانت وظيفة ظيفة وماذا كان شغله في وزارة رسول الله وكانت وزارة الحبيب محمد تتكون من هؤلاء كان وزير الداخلية فيها إن منكم منافقين. ان بينكم منافقون. وسأملي عليك يا محمد اسماء المنافقين. والنفاق محله القلب. النفاق محله القلب. ولا يدري ما في القلب من النفاق ولا يعلم ما فيه الا علام الغيوب جل جلاله. معاشر الاخوة الاعزاء الله تعالى املى على حبيبه محمد اسماء المنافقين ولكن الرسول لم يصرح لاصحابه باسمائهم ما العبرة في ذلك وما العظة في ذلك اسمع لماذا لم يخبر الرسول وأصحابه بأسماء المنافقين لعمرين اثنين الأمر الأول أن النبي كان يتمنى أن يموت على الإيمان ولا يتمنى أن يموت على النفاق إنه صاحب القلب الرحيم صاحب القلب الرؤوف صدق من قال فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فصل عليه والأمر الثاني أن النبي لا يريد أن يحدث فتنة بين أصحابه الآن أرى الحبيب محمد وقد نادى على حذيفة وقال يا حذيفة سأمي عليك اسماء سبعة عشرة رجلا من المنافقين اذا مات واحد منهم فلا تصلوا عليه صلاة الجنازة لا صلاة على المنافقين لا صلاة على المنافق اذا مات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 خافي و جنالي لا تجعل الحليم فيهم و حيران ويعثاهم يوم الخيام بعد ما قام الناس يا شمع الذي يسأل عن اسمه في أسماء الملائكة إنه عمر وما أدرك ما عمر ثم ما أدرك ما عمر عمر الذي كان ينزل القرآن تبع الهوى عمر الذي لا يعرف العدل الا باسمه. عمر الذي اذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا اخر. اذا سلك عمر طريقا كتب على هذا الطريق مغلق للشياطين فان يرديه عمر. عمر اول من سيأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة. عمر من نخف بامير المؤمنين. عمر اول من انشأ الدواوين. عمر اول من عز بالليل ليعرف احوال المسلمين. عمر اول من جمع المسلمين بصلاة لأن عمر كان ينظر بروى الله أما أنف ينظرون بروى الشياطين أو بروى الشياطين قد قمت أعد أعديها فصرف بني لكم عند اليوم ثواب ولكم عند اليوم عظيم العذاب يا حذيفة يا حذيفة اكتب هذه الاسماء من الملافقين اذا مات واحد منهم فلا تصلوا عليه صلاة الجنازة وكتب حذيفة اسماء سبعة عشر واذا بالعملاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم ان معه ضيفة اسماء المؤمنين يا حبيفة. استهلك سفر الله. فتجد باسم عمر بن الخطاة في اسماء المنافقين. من الذي يسأل عن اسمه في اسماء المنافقين? انه عمر. وما ادراك مع عمر. ثم ما ادراك مع عمر الذي كان ينزل القرآن تبع الهوات. عمر الذي لا يعرف العدل الا باسمه. عمر الذي اذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا اخر. اذا سلك وعمر أول من لخم بأمير المؤمنين وليل مصطفى. وكولة المنام. فوحم بعد رسول الله يا امير المؤمنين. قد عمر لا يا علي ولكن اتقي فراسة المؤمن فانه ينظر من وإلاه. اتقي المؤمن. فانه اعلمكم لماذا يمتلع قلوب الهكام حقدا وحسدا وسوادا اذا ذكر اسم عمر? لان عمر كان ينظر بنور الله اما هم فينظرون بنور الشياطين او بنور الشياطين. عمر قد كنت اسمع معي الى هذا المشهد اسمع معي الى هذا المشهد الذي يرويه علي بن ابي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول علي بن ابي طالب رأيت في منام ذات يوم من انني في مسجد رسول الله الله عليه وسلم. واذا بامرأة تأتي على باب المسجد ومعها طبق به طمر. فنادت علي يرضى الهكام اذا ذكر اسمه اعلمكم لماذا يمتلئ قلوب الهكام حقدا وحسدا وسوادا اذا ذكر اسمه لان عمر كان ينظر ظلور الله اما هم فينظرون بيضور الشياطين او الضمار الشياطين رمض قد كنت أعدى عاديها فسرت بفضل ربك حسن اذا ماذا هما ان الله Ma dopo